بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَلِفْ وَيَكْتَفِي الْمُبِينُ يَا <متصفيق> ما قصوا لك احنى القفص بمن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 قال يا بني لا تسقط سرك ياك على لائي وفي كتاكي قولك Näin, kun وكذلك يجتديك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى ويتم نعمته عليك وعلى يعقوبك ما أتمها وما أبويك من قبل ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيا ثلثا قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن صبة إن أبانا لفي وَقَتَلُوا يُوسُفَ فَأَرْهَقُوهُ أَنظَارًا قال قائل من جملة تقولون فوألقوه في غياب الجب سقفه ضبط سيا رف إن كل Oh Muhammadan kudain, rtaa, ja lab, eikä hänellä أهو به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا أكله الزء ونحن صبة إنا á nuá la matàuiú وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث وَاللَّهُ ظَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمْ لا بل قا شده أتينا بحكمه وكذلك نجزي Vrautettiin, jolle oli viihtyin hänen هيت لك قال ماذا الله إنه ربي أحسن مسواي إنه لا يفلح الظالمون والان قونذهم مات به وَهَمَّ وهم ماذا فذلك لنصرف عنه الزوء تبقى الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا ألا ما جزا من أراد في أهل الكسو إلا أن يجن أذا قَالَ هِيَ رَاوَدَثْنِي عَنْ نَفْتِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا كان قميصه قد من قبل فصدق وهو من الكاذبين وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدٌّ مِنْ دُبُرٍ تَكَفَّتْ وَهُوَ مِنْ الصَّادِقِينَ فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن And case and تغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين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 إِنَّا لَنَرَا هَا فِي ظَلَالٍ ما سمعت بمكرهم وأرسلت إليهم وأعتذرت لهم متكئ وأتت كل واحدة منهم. انتكينا واتت كل واحد من نفسين وقالت خرج علي الَّذِي مَا وَأَيْنَهُ اتَّبَرْنَهُ وَقُمَائِدُهُ قُطِّعَتْ أَيْدِيهُنَّ وَقُمْ حَشَلَ لِلَّهِ مَا ها وَقُلْ نَحْنُ خَالِقُو اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنَنِي فِيهِ وَلَقَدْ يَفْتَرِضُ رَصْمًا وَلَئِن لَّمْ يَعْلَمْ أَمْرُهُ لَيُجَنَّنَّ وَلَا يَكُونَن من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي ما يدعونني إليك وإلا تصرف عني كيدهم ما أصبوا إليهن وأكم من الجاهلين. التجابلون. فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم ثم بدى من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين والذ قال ما عند دينا تسن اولا احدكما انني ويرو قمرًا وقال الانفر خير منه نبينا في ذلك من تضل الله علينا وعلى الناس ولكن الناس لا يا i السجن أ متفرقون خير Mottter lu go chhoirden ما تعبدون من دونه فتأكل طير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستسيان وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربك Jee, palabita festi jeni, وقال الملك إني أرى سبع بقرات ثمانية أولهن سبع عجاب يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خبر وأخر يابسا a an yuham ma fi ru in kun tu li ru ya أبغض <تصفيق> أحلام <تصفيق> <تصفيق> وما نحن بتويل الأحلام بعالمين <وقال>, وقال الذين جاء منهما ما ك رب أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا. يوسف أيها الصديق أفنى في سبع بقرات ثمانية قلّهن سبع عجائب أبتنا في سبع بقرات ثمانية كلهن سبع عجاف وسبع تنبلات قبل رِيع وَأَخَّرَ يَوْمَ تَتْبَعُونَ قُلَاتِن أَرَى وَأَقْرَأُ يَوْمَ فِسَاتِ لَئِنْ أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لعلهم يَعْلَمُونَ قَالَ تَذْرَعُونَ سَبْعَ سِمِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَتْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُنِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْخُلُونَ من بعد ذلك سبع شداد يأكل مما قدمتم لهم إلا Ja teemme tätä. Tämä on tietysti وقال الملك تونيبي ألم ما جاء أمر رسول قالوا إلى ربك رب في وَتِلَّتِ قَطَنَ أَيْضًا هُمْ إِنَّ نَعْلِي قَالَ مَا خَطُبُكُنَّ إِذْ رَاوَثُتُنَّ يُوتُفَ وَالنَّفْسِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا قال في امرأة العزيز الآن حصح الَّذِي كَانَ لِيَ الْأَلَمَانِ لَمْ أَغْنَهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّهُ لَا يَهْدِي كَيْدًا Omaa ubarri'u nafri'i Innan nafthana amma إن ربي ظفور رحيم وقال الملك اتوني به فَلَمَّا كَلَّمَهُ كُلَّ إِنَّ كَلْ يَوْمَ لَذِينَ قَالَ جَعَلْمِي عَلَى خَزَائِنِ الأرض. إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجرا olla ajru ankhati qayrubilladin aamanou wa kanou وَجَاءَ إِحْوَىٰ وَتُجُوَّثُ فَتَخْلُوَ عَلَيْكِ فَأَرَفَّهُمْ وَهُمْ لَهُمْ مُشْرِكُونَ Quan lắm mà há rag vô chẳng gì có nghĩ Elaatteko, että minä olen kylä إِن لَّمْ تَحُونِ بِهِ فَلاَ كَيْلَ لَكُم مّعِذِ وَلاَ تَنقُبُوا عُقُومًا باموا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> وقال يا نهي جعلوا بضعفهم في رحالهم لعلهم يعرفونها Well now on All All oh. right. Ja وَإِنَّهُ hu la لِمَا يا على الثقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها أن العير إنكم لساء قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون <تصفيق> قالوا نفقد Oi, <totra -la> قَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَاهُ بِدَفْنِ الْأَرْضِ وَمَا كُنْتُمْ قبل وعاء أخيه ثم استخرجها أطاف في <تصفيق> دين الملك إلا أن فَلَمَّذَا يَأْسُونَ مِنْهُ قَالَ صُنَجِيَةُ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ ما أذاكم قد أخذ عليكم موتكم من الله ومن قبل ما فرتم في يوم فلم أبرح الأرض حتى يأذن لِي أبي أو يحكم الله لي وهو غير الحاكمين <تصفيق> ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق يا أبانا ما كسر قوام شهيد إلا بما علمنا وما كنا للضي بحافظي.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 لا صادق قومه ولن تنول لك قم ام فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم Inna vu vuan وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيض طعيناه من الحزن فهو كظيم قَالُوْتَ اللَّهِ تَبْتَأُ تَبْرُ يُوسُفَ حَسَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوثُفٍ لَوْلَا قَالُوا تَعَالَى إِنْ كُنَّا فِي ضَلَالٍ لَّكُنَّا وَمَا رَبِّي إِنَّهُ الْغَفُورُ فلما نَأْتِكُمْ بِالْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ على عرش وخوف لهوس جذا أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من فعد أن نزغ الشيطان بيني وبين Näyttää kuin lihavainen, mutta se Huo mualla limulhkim. احفظت او فينا ثنا و دنيا وآخرة اخي هو تني مسلم وانا بالصالحين ذلك من أنباء الضيب نوحيه إليك وما كنت لديهم أجمعوا أمرهم وهم ينفرون وما أكثر الناس ولو حرص بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا بكفر آلَمِين وكَأَنَّهُمْ مِنْ آيَةِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ظُلُمَاتٌ عَلَيْهَا Heilleen, minä olen kuin kuin. ارضف ينظر كيف كان عقب الذين من الذين افتقوا أفلا تعقلون